بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتِينٌ وَزَيْتُونٌ وَعِنَبٌ وَذٰكَرٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَمَا رَدَدْنَاهُ وَأَن سَفِينٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق